الذي خلق الموت والحياة ليبن لكم أيكم أحسن عمل وهو العزيز الغفور الّذي خلق سبع سماء قُلْ رَبِّ مَالِكِ الْمُلْكِ تُؤْتِي ادع البصر جرتي ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حكيم ولقد زينا السماء الدنيا بمصائب وجعلناها رجوما للشياطين وجعلناها رجوما للشياطين وَأَعْتَدْنَا لهم عذاب السعين وللذين كفروا بردهم عذاب جهنم وزئس المصير إذا قلقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تقوم فكاه تميز من الغيب كلما يقل قي فيها فوز فألهم خزنتها. ألم يأسكم مزيز قالا قد جاءنا نزير فكلبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو أو نحقل ما كنا في أصحاب السعيد فاحضروا جرمجهم فشفطا لأصحاب السعيد يَوْمَ نَرَىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ وَالَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ هُمُ ألا يعلم من خلق وهو اللحيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض نولا فامسوا في منافذها وكنوا أن يخصف لكم الأرض فإليه تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليهم حاطبا فستحلمون كيف نجيس ولقد كذب الليل من قبلهم فكيف كان نجيس أولم يروا إلى الطيب فوقهم صار فاتقوا ويقضوا ما يمتكون إلا الرحمن إله بكل شيء بصير أم هذا الذي هو جو ينسركم من دون الرحمن فنلك يسرون إلا في الغرور أمن هذا الذي يرزقكم إن بل لجو في عثور ونهور أفمن يبسي مكبّا على وجهه أهزاء من يبسي سويا على خراف مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبطار والأفئدة قل لما تذكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإله تفشرون وقولون مدى هالا الوحد إن كنتم قل إنما العلم عند الله وإنما اسمت وجوه الذين كفروا وقلاها الذي كنتم به تدعون قل ارايتم ان لي الله ومن معي او رحمنا فمن يجير الآفين من عذاب الأبين قل هو الرحمن آمنا به وعليه ذو اسكلنا من هو في قالوا يا رب لقد بما